بسم الله الرحمن الرحيم الله الله كُلِ الْاِمْتِنَانَ لِعِبَادِنَا الْمُغْسَلِين <سريق> <سريق> <تصفيق> <إن>... وإن لدينا لكم الغالبون أين الله اينا ينيمَ لعبادنا نلي بد المُغوسَل Allah What is فساء صباح المُذَلِين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وتولى عنه فَثَافِين ما شاء الله واعمل السيد رب العزة وَسَلَامٌ عَلَى الْمُحْسِنِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الله بنحكم الحاكمين ان من و يا الله <تصفيق> الله يفتح عليك الله يزيدك الله يزيدك ما شاء الله ما شاء الله كان